قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا الظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قالك بيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخل عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرثتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصدر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف